ثُمَّ لَا علا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا م إليكم من, ربكم من قبل لونی آئی العذاب لو باؤن لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله هداني لكنت من المتقين پون پیند بلوندی چوتھ مینل مس بل واچ یا چیپ چدست على الله چالم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شريء وهو على كل شريء وكيل لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُؤْثَمُونَ قُلْ فَهَيْرَ اللَّهُ تَامُونَ يَعْبُدُ أَيُّهَا هي اليك والى الذين من وبذلك لا ينشرك لتحبطن عملك ولتكون من القاسرين بل لله فاعبد وان من الشاكرين وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا وَقَدَرَهُ وَلَضُّ جَمِيعًا وَضُبُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 نظمر اتر و بوہا وکو لم کل وکو لم کزن المیاسی پو سی کمیہ لو يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهم مقالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وتيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها